بوك تو أوس من شتير دست ثمانية وأربعون ثمانية وأربعون أكتيو نستي نادو هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ يتموжно هل تمكن فيه السباحه؟ هل تمكن فيه السباحه؟ سينينافارنو هل السباحه فيه غير خطره؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ موجة تكود صون هل يمكن هنا استجار مضلة شمسية هل يمكن هنا استجار مضلة شمسية سي موجة تكسبود لجعلك هل يمكن هنا استجار كرسية بهر؟ <سؤال> هل يمكن هنا استجار؟ <سؤال> كرسي بحر سيء ممكن توكاي اس هل يمكن هنا استئجار قارب هل يمكن هنا استئجار قارب رد بيادراو نادسكي رادا بيادرالا نادسكي الموج أحب أن أركب الموج ارد بيسوطاپلياو رادا أحب أن أغطس أحب أن أغطس ارد بيسموتشال نا وودي رادا أحب أن أتزلج على الماء أحب أن أتزلج على الماء. يي možno najeti jadralne هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجة الموج؟ يي možno najeti potapljaške هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار muđdāt Ratus je možno najeti vodne smuči hal yumkin istijārū zallāǧāt al-māʾ hal yumkin istijār zallāǧāt al začetnik samše začetnica ana mujarrad mubtadi ana mujarrad mubtadi Som srednje dober. Som srednje dobra. وسط. Ana fi mostova وسط. Je kr dobro mi gri. Astatiu al taamul ma'a dhalik jayidan. Astatiu al ta'amul اين التلفريك؟ پيماج سابو هل معك زلاجاتسكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ پيماج سابو سموتشارسكي تشوليه هل معك حذاء السكي؟